ثم أما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعه والضلاله والنار امين ثم أما بعد ايها الاخوه الكرام سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته والله نسال ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال هو ولي ذلك والقادر علي وابشر اخواننا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد اوراه أعز الله له نزلا كلما غدا اوراه فنسأل الله عز وجل ان يذكرنا واياكم في الدارين وأن ييسر لنا ولكم السبيل هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوه الكرام اجتمعنا اليوم في هذا المسجد الكريم المبارك العامر لنرضي الرحمن ولنغيظ الشيطان اجتمعنا اليوم إخواننا في الله لنعيش مع إخواننا الشباب فاطرة شبابهم نعم اجتمعنا اليوم لنعيش مع إخواننا ونحن منهم وهم منا اجتمعنا اليوم لنعيش معهم فاطرة الشباب الشباب يعني القوة يعني الحركه يعني الحيوية الشباب يعني الإيباد يعني انطلاق، الشباب يعني الريالة يعني الفتح فأمة بغير شباب لا تصل إلى بغيتها من الريالة فإذا فقدت الأمة الشباب ضاعت الأمة وذلت الأمة وانتقص من أعراض هذه الأمة بل وكانت هذه الأمة في ذيل الأمم ولعل هذا ما يريده لنا أعداؤنا ويجتهدون غاية الاجتهاد في تحقيقه فنسأل الله عز وجل ألا يمكن لها لهؤلاء وولي ذلك والقادر عليه ومولاه أيها الدخوة الشباب قبل أن نبدأ محاضراتنا اليوم لا بد أن نسأل إخواننا هدفا من الأسئلة السؤال الأول كيف يقضي الواحد منكم يومه كيف تقضي يومك هذه مشكلة ولو أريد أن اقف أمام كل سؤال لأن هذا يحتاج إلى محاضرات كيف تقضي يومك إننا إذا نظرنا إلى أموم الشباب وجدنا ترتيبا في ايامهم لا سيما من كان منهم بعيدا عن الدراسه او العمل وجدنا ان ترتيب هؤلاء هو نوم بالنهار وشهر بالليل اليس هذا هو الواقع إنه هو الواقع المؤلم الذي صرنا نراه واضحا جليا الولد طول اليوم يصحى المغرب يصحى المغرب يقول لامه بقول لك ايه عملت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ ما قلتليش على حاجه يا يا وليه خلي عندي التامل الثاني بقى، انا مش قايل لك امبارح ان لازم محشي، يا انت لسه هتصغر يا حبيبي، ماليش دعوه. ايه لا لسه مصطباحناش اصبحتلاش. مصطلح سياتي ذكره. فوقنا اه. نزل الشارع ننزل الشارع المضيعه مضيع نفس اللي عندي موتوسيكل واللي عنده عربيه على ميدان سرور عندكم هنا واخد بالك انت ازاي او يتزحلق مع اللي بيتزحلقوا الناس ترتيب اليوم كيف تقضي يومك هذه مشكله السؤال الثاني هل انت متميز بدينك هل انت سعيد فرح بالانتساب الى الاسلام بعض الشباب ليس فرحا بدينك ليس معتزا باسلامك ولعلي هذا نراه واضحا جليا في توصله عن الالتزام بالاسلام ظاهرا وباطنا هل انت فرح بدينك هل انت معتز بشرعه ربك هذه مسألة لابد وان تجيب عليها اجابه الصادق ثالثا هل لك هدف استراتيجي من ايجادك في هذه الحياة هل لك هدف ام انك تعيش على الهامش بتعيش اللحظة اهم حاجة ان اللي لكم عليك خلاص هل لك هدف إن الماء له هدف وإن الحيوان له غرض فكيف تعيش أنت أيها الإنسان بغير هدف ولا غرض لا بد وأن تسأل نفسك ما هو الهدف الاستراتيجي الذي من أجله خلقت رابعا هل أنت قائد لنفسك ام انت تابع ذليل لغيرك? هل انت رأس ام ذاك? اي الفريقين انت? او من اي الفريقين انت? انت من الناس الرجالة اللي محدش متوريهم يخدوا تحت بعضهم? ولا حضرتك من المطويين دائما? انت شرتك راجع ولا نصكم مشكلة السؤال الرابع كيف تفكر هل تفكر بطريقة الشله هل تفكر بطريقة الاعلام هل تفكر بطريقة الغرض هل تفكر بطريقة اهل السوق باي طريقة تفكر والسؤال الاخير ما هو المصير الذي تحب ان تصير اليه مشتك في الاخر توصل ايه توصل الجنة نفتك مش باين الا من رحم ربك ليش تفضل مقضيها هنا كده؟ صايع، ضايع، فاسد وغثيث لا بد وان تنتبه لهذه الاسئله الخمس هذه الاسئله هي بداية محاضره اليوم واحد يقول لي انت تسألنا ليه يا عم؟ خليك في نفسك يا عم انت جاي تعلمنا ولا جاي تسالنا؟ والله طالب عاوز اقول لك يا حبيب قلبي من نقول يا اخي ويا صديقي انا بسالك علشان افتح ذهنك للموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده اخطر موضوع هتكلم فيه اخواني هذا الموضوع صار من المصائب والكوارث التي نزلت بامه الاسلام قديما وحديثا هذا الموضوع صار واضحا جليا للعيان في شباب هذا الزمان لكن فيما في من جان منهم في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية إنه التقليد الأعمى والتشبه المحرم بمن لا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبه به عرفت بقى انا هتكلم عن ايه عن موضوع خطير جدا عن قضيه التقليد الاعمى اللي احنا شايفينها